بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'qika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'a'ilan فأغنا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث